تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ناء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد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 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أَفَعَيْنَا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أَوْ أَلْقَى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما في سِتَّةِ أَيَّامٍ وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروب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 yeah